أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليد ربان إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يُؤْمِنُ بِرَبِّ اللَّهِ اتقوتنون رجلا اي افول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا فعليكن نمون وان انت صادقا ان سمكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوحي وعادي وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناذ يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من وما يضل إلا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُبُ مِنْ قَبْلُ بِالْمَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْهُ مُسْرِفٌ مُ لا يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتوم كبر مقدّن عيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّن جبار وقال فرعون يا غامان بن ليصرح اللعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإن الأضون كاذبة وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون العون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وإن الآخران وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة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 وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوان ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا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 أنار يعرضون عليها غدو وعشياء أنار يعرضون عليها غدو وعشياء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحا. فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَتُونَ مُغْنُونَ عَنْنَا فَهَلْ أَتُونَ مُغْنُونَ عَنْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 قالوا خزنت جنم ادعوا ربكم يخفف عنا ايما من العذاب قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بنا قالوا فادعوا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 ولهم اللعنة ولهم صدور قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي في